الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا الحكم الثالث من الأحكام التي رتبه الشيخ العنصاري رحمه الله على القبض بالبيع الفاسد مساله مسألة ضمان المنافع المستوفات طبعا هنا ما ينهي البحث عن ضمان المنافع المستوفات يلحق بهذا البحث بحثا عن ضمان المنافع غير المستوفات فإن شاء الله إذا حانت الفرصة قبل تعطيل الحوزة هم نبحث وإذا لا ذاك إنتهى الفرصة قبل تعطيل الحوزة خو ينتهي يتأجل إلى ما بعد أطراف الصيف ما أليس؟ بالنسبة للمنافع المستوفات قلنا أن الشيخ استدل هو شخبا بدر وايتيا فيما مضى استدل بهما بالنسبة. لمناء بالنسبة لظنان العين نفسها احدهما لا يحل تصرف وثانية لا يحل مال امرئ هنا يلفت النظر ان الشيخ ترك بعد الاستدلال بلا يحل تصرف اقتصر على لا يحل مال مرئي ويبدو لي والله العالم أن نكت في التفريق فيها الفرق هي أنه يرى أن لا يحل التصرف دليل على الحرمة التكلفية ففي المبيع كان قد بكلام في الحرمة التكلفية نفس المبيع. أنه هل يحل الإبقاء تحت إيده؟ أو لا بد أن يرجعه لكن في المنافع المستوفات لا معنى لهذا البحث لأن المنافع السوفية سواء كانت حلالاً حراماً والسوفية إنما الكلام في الضمان ولا يحل التصرف لا يدل إلا على الحرمة التكليفيه فكان الشيخ يريد ان يقول ان لا يحل مال امرئ إذا هدفنا كلمه التصرف فهذا يدل على الحكمين معا لا يحل مال امرئ كما يدل على حرمه على الحرمه كذلك يدل على تمام المال لا يحل لي المنفعه ماله على كل المنفعاتهم مو خارج عن عنوان المالي، المنفعة أهم ماله، لا يحل مال المرئين، لا يحل لي، ليس معناه فقط الحرمة التكليفية، بل حتى ال... ااا ضمان، شبيهون، أنا قلت شبيهون بما قاله الشيخ الإيراني في رواية على يده. حيث قال أن رواية على اليد تشمل هم وجوب الرد وهم الضمان على بحث أشارنا إلى إشارة ما كان بنا يدخل في ذاك البحث لأنه خارج عن بحثنا أشارنا إلى إشارة أنه على بحث في ذلك أن على اليد هل يدل على كلا الحكمين أو لا وعلى نقاش مفصل للسيد خوي على الإيراني أنه لا ما ممكن هناك ما ممكن في على بيدهم ما ممكن الجمع بين الحكمين هم الحرمة وهم الضمان أش هذا البحث خارج عن بحثنا إنما قلت هذا شبيه بدأ كلا أكثر من ذلك وذاك البحث على كل حال موجود بشكل مستوفى موجود في تنقيح تستطيعون أن تراجعوا الآن باعتبار خارج عن بحثنا ما أتعرض له أقول هذا الذي فرضه الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه لا يحل ما لم ترئن يشمل الضمان والحر أو هذا الذي أظن سأم لا أنسب للشيخ الأنصاري بين بعدين في عالم المرزخ يقول لي أنا ما مصارف بهذا الكلام أنا فهمي هذا الله العالم أنه هو يريد أن يقول أن لا يخل مع المرئين باعتبار كلمة التصرف ما بها يشمل الحرمة والضمان إن كان هذا هو المقصود والظاهر أن هذا هو المقصود فإشكال السيد الخوي وارد علي وهو أنه لا يحل ما امرئ أصلا الحل والحر حينما ينسب إلى الأعيان يقصد بنوع من أنواع التصرف يقصد بهذا حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاحهن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني أكلها وما شابه ذلك هسه يستطيع قولي أننا جميع تصرفه قول جميع تصرفه قول الاستفاء المنافع كان مخرمان وهو هم إن كان جاهلاً هو معدور عمل على عملاً حراماً معدوراً إن كان جاهلاً مجاهل خبع محرم. أما الضمان منية يقول السيد الخوي رحمه الله حسب ما في التنقيح يقول نعم لو تتمسكون بعلى اليد روايه على اليد لو امنا به بي سندا قلنا انه السند ما بي ما لك لقيمه لو تتمسكون بعلى اليد نعم على اليد يدل على الظما على اليد ما أخذت وأنها نسبت ال... ما نسبت إلى فعل إنما نسبت إلى المال ما أخذت هذا يجوع ولكن على اليد لو تمت سندان مخصوص بالأعيان لأن العين هي التي بعدما تؤخذ تؤدى. على اليد ما اخذت حتى تؤدي المنفعه بعد ان اخذت كيف تؤدي اخذ المنفعه كان بالسفاهه السوفاهه راح سوف من راح كيف تؤدي نعم يؤدي بدله صح بس على اليد ما اخذت حتى تؤدي ماذا تقول حتى تؤدي بدله انما حتى تؤدي نفس المال وهذا في المنافع ما تجي في المنافع المسؤوس مستوفات ما تجي إنما تجي في الأعيان وعليه فهم ما نقدر لو آمنا برواية على اليد ما نقدر نجعل الرواية نترك رواية الشيخ الع... هذا لا يحل مع الامر يت... نترك نقول خو نتمسك على اليد على اليد أجنبية عن المقام لو آمن بسندها. وعليه فماذا نصنع وكيف نثبت ضمان المنافع المستوفات يثك... يثمس كل شيء الخوي رحمه هو يقبل بضمان المنافع المستوفات يقول المنافع مضمونة لكنه يقبل يقول المنافع مضمونة لكنه يقول دليلنا على مضمونية المنافع السيرة العقلائية والسيرة العقلائية حسب ما افهم من التنقيح ورغم وجود نوع من التواء في عبارة التنقيح بعد انا ما رجعت باقي التقارير لعله مثلا في كتاب الشيخ التوحيدي التواء موجود أو في كتاب سيد عير شاهروني رحمة الله عليه لكن في التنقيح العبارة ملتوية الذي أفهم أنا رغم التواء العبارة يريد رحمه الله على ما يبدو أن يقرب السيرة العقلائية بشكلين بلغتين تارة بلغة أن السيرة العقلائية تقول من من منفعة فهو لها ضامد ما دام ذاك داك خوة ما كان مهدر كما ما كان مهدر كرامة العين كذلك ما كان مهدر كرامة المنافق ماله من من سوف منفعة فهو بالقاعدة أغلاء إضامن أو بقول قول الغازيين يسمونه إثراء بلا سبب على أساس واحد يسرى بلا سبب مثلا مثل لغه لغة الغذاربيين يخصنا عنه فعله فهو لا يوجد ان شئت لدينا بهذه و ان شئت لدينا لغه اخرى ويقول يقول من أتلف, ومن أتلف المنفع هم مال. من فعلا ومن من اتلف من اتلف من. من اتلف من اتلف من اتلف من أتلف من اتلف من اتلف من اتلف فهو لا ضامن يقول هالقاعدة مو حسب لكم رواية لا قاعده من اتلفه هم رواية وإنما هذي هم سير عقلائي أنه من أتلف مالا ومنها المنافع هم مال فهو لا ضامن والإتلاف اعم من الاستفاء أولى الابقاء تحت الدياد إلى أن تفوت المنفعه من دون استفاء على كل الاسلاف من اسلف من فهو لها ضامن فالمهم القاسم المشترك اسيره العقلائية قول من استوفى او قول من اثلاف اهنان الان صح اعم من الاستفاء بس اهنان الان الاستفاء صادق والاتلاف صادق الاغم صادق فيثبت الضمان هذا هو كلام الشيخ الخوي رحمه الله في اثبات الضمان في المقام خب الى هنا انتهينا الى اثبات مقتضى الضمان مقتضى الضمان موجود هذا المقدار لا شك فيه وهو وهو ال الاستفاء قول او الاتلاف قول موجود وليجب ان نبحث انه مع وجود المقتضي هل هناك مانع يمنع عن تأثير المقتضي او ان شئت فعبر بانه مع وجود السيرة العقلائية هل هناك رابع أنا السيرة العقلائية أو لا ش طبعا هو سير خوي باللغة الأولى متكلم لأنو رادع ما متكلم ماكو فرق قول هل هناك مانع المقتضي للضمان موجود ولكن هناك مانع أو قول السيرة موجودة ولكن هناك رادع هل هناك رادع أو مانع أو لا هذا الراجع والمانع أبرزه الشيخ الأنصاري رحمه الله عن لسان الوسيلة، فنقل عن الوسيلة أنه نعم الوسيلة أثبت أنه مضامن ليس ضامنا بالمنافع هذا القابض. ليس ضامناً للمنافع المسفرة. لماذا يقول تمسكا بقاعدة الخراج بالضمان؟ نحن عدنا هيك قاعدة الخراج بالضمان. يعني المنافع في مقابل الضمان. الشيخ الأنصاري الشكل يفسر يقول. يعني الضمان الذي اتفق عليه الطرفان بشكل عساء شنو بديل على ان هذا معنى الضمان الذي اتفق عليه الطرفان قيد اتفق عليه الطرفان هذا شنو بعدين نكون نبحث ان شاء الله في ايام المقبلة بالضبط نعرف انه ما معنى هالقاعدة لو كبتت ولو صحت الضمان الذي اتفق عليه الطرفان يكون في مقابله او بسببه هم يحتمل الشيخ احتمله بسببه او تقول في مقابله خراج يعني المنافق المنافق في مقابله الضمان او بسبب الضمان وبما ان هذا القابض توافقه مع البائع في ضمان العين لأن قلنا عن, الب... لأن قلنا عن المبيع إذا تلف فعلى القابض هذا قلنا في, في البحث السابق وعليه ف... فبسبب هذا أو قل في مقابلة هذا الخراج له المنافع له ما هو الدليل على هالقاعدة اصلا الآن ما ادري تعبير ال... تعبير الوسيلة يعبر بعنوان الخراج بالضمان يعني إشارة لابد إشارة إلى النبوي المعروف الذي لا سند له هل هكذا أو أنه نلتمس له روايات أخرى ستصلحان. الشيخ الأنصاري يعني ملتفت مولت بتألّق أنه خان ما له سنة. فيشير إلى بعض روايات أخرى. يقول في باب, ال... في باب الخيار وفي باب الرحم. الشيخ الأنصاري الشيخ يقول يقول وغيرها مع الأسف لو كان مبين للغيرها مشينه أنا ما أعرف يعني. فقدر ما فحصت هذا وغيره ما لقيت خب في باب الخيار وفي باب الخيار والرهن واضحه الروايات موجوده وواضحه نقراها ان شاء الله الخرى اصل روايه الخراج بالضمان اصلها عوالي العالي او غوالي العالي و... وكتاب واحد احيانا يسمى عوار الآلي وأحياناً يسمى غوار الآلي مرسلاً عن عليه والموجود عندي نفس عوالي أو ما موجود عندي، لكن الموجود عندي في البيت مسترق الوسائل. مسترق الوسائل، فانا استخرجت من هناك مسترق الوسائل. مستدرك الوسائل المجلد الثالث عشر بحسب الطبعة الجديدة كتاب التجارة أبواب الخيار بواب سبعة من أبواب الخيار الحديث الثالث صفحة صفحة ثلثمية واثمين عن عوال اللعالي أو غوال اللعالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بأن الخراج بالضمان طبعا هذا كما ترون اصلا سائد يقول الشيخ الانصاري هذا معنى او مضمون اكثر اجوب مستنبط من اخبار كثيره متفرقه كانه اراد ان يعالج ضعف السند باعتباره ملتفت الشيخ الأنصاري الى الآن هذا مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا قيمة لها، فأراد أن كأنه أراد أن يحلها المشكلة المشكلة السنادية، فقال هذه قاعدة مستنبطة من أخبار كثيرة متفرقة، هو يشير مثل ما قلت لكم يشير إلى الرواية الواردة في باب الخيار. والروايات الواردة في باب الرحم وغيره هذا غيره هم فحصوا بل أنتم تلجؤ إلى الجتو وقرأ أرشدني إلى أنا طبعا ما طبعا ما قمت بفحصها هذا غيرهم ماذ ين هالروايات اللي يشير إلى الشيخ الأنصاري لث روايات هالروايات الثلاث نقرأها في اليوم كان بنائي أراتوا عسانيدها أدقيق في دلالاتها بس براعت الساعة شفت الوقت منتهي بعد قيمة إجيز الروايات ما يلي سأقراها لكم كلها موجودة في المجلد الثامن عشر حسب طبعة آل البيت أولاً الرواية أولاً باب ثمانية من الخيار الحديث الأول صفحة تسوة عشر هذا أولاً هذا سنده طام خوش سنده محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إصحاق بن عمار موثق بسبب إصحاق بن عمار إلى صفوان هو صحيح بس بسبب إصحاق بن عمار نسمي موثق قال حدثني من سمع أبا عبد الله فالسحة هذا من سمع ما يسوي مرسل مش أعلم منه هو حدثني من سمع أبو عبد الله أو أن إسحر بن عمار لا يشهد أن هذا سمع أبو عبد الله يعني كأنه ما كان عند شيء مسلم وذاك الوقت مع, مع كوني في نفس زمانه يمكن أن يكون شهادة هذا شهادة يعتبر شهادة عن حس أو قريب من حس ألكون شوف هذا كيف دون تصلحون السند بهن بهالسبب صح من سمع عبد عامل من يجي منه؟ لكن الصحابي بن عمار دا يشهد أن هذا سمع عبد الله خب إحنا الآن خم من يقدر نشهد شهادة عن ما قرب عن قريب الفص لكن ذاك لعله كان يقدر أن يشهد شهادة قريبة من الفص ألكون الحين. الرواية هذه حدثني من سمع ابو عبد الله وسأله رجل وانا عنده هل شنو معنى سأله الرجل وانا عنده اسحاق ابن عمال يقول انا عنده اذا اسحاق ابن عمال يقول اذا الإرسال شبهة الارسال انضارت بعد ساله رجل وانا عنده او لا ذاك من سمع عبد الله يقول وانا عنده مو اسحق بن عمار قال مثل الروايه هذه رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال ابيع كداري هذه وتكون لك احب الي من ان تكون لغيري انا عن جابر اقتصادي عن مشكلة اقتصادية بيرجع دوري الى خانه دار اريد فعن مشكلة اقتصادية ابيع ما دام انا مضطر ابيعه على الاقل خلي كل لك تكون لك احب الي من ان, ان تكون لغيرك الا ان تشترط لي ان ان انا جئتك بثمنها الى سنه ان ترد علي يعني خلالي روحي خيار خيار سنة إلى سنة أنا أبيعك اخذ الفلوس منك لكن منا إلى سنة دي الخيار إذا رجعت الثمن أفسخ أخذ داري بهالش، خيار الشهر فقال عليه السلام لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه إجابة ثمنه شكر يعطيه ثمنه ويأخذ الدار قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة فيها السنيخ وهو مو كارك الغلة أخذها وأكلها وشرب ماء عليها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ هذا بعد سنة من يجي ويرجع المات يأخذ البيت هم الغل كن يأخذها فقال الغلة للمشتري الغل لا بعد الغلة ما لها السنة للمشتري ما يرجع الغلة ألا الشهدون ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله هذا البيت لو احترقت او الغلة لم يحفظها طمير الا ان يرجع البيت او الى الغلة الا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله البيت لو انه جاءته نار واحترقت من مال من من مال المشتري من فس المشتري يعني بعدين؟ او منتشيس البايع طبعا منتشيس المشتري لو انه جاءت الضمي ظاهر راجع الى الدار الا ترى انه لو احترقت يعني لو احترقت الدار لكانت من ماله لو احترقت الدار بعدين ما يجي المشتري الى البايع يقول راجع لي فروسي احترقت الدار طبعا لا لو احترقت الدار احترقت من مال المشتري وإن كان في زمن خيار البايع خيار البايع وإن كان في زمن خيار البايع الدار احترقت من مال المشتري فكما أن الدار لو احترقت احترقت من مال المشتري كذلك الغل إلي يعني الخراج بالضمان يعني كما أنه هو ضامن للدار كذلك الخراج مالته الغلل هذه روايه لا لا لا لا لا لا مو انا الغله الغلره لا را... احترقت الغل الغله لو احترقت ثمن مال المشتري او او لو على كل قال البا خسرها ما معلوم لا الضمير راجع للدار الدوار ايناس الغله لو احترقت يعني لا هذا ولا ذاك يخص صليم وراحت من كلها مراحت كل لكن الدار لو احترقت من مال المشتري رغم انه في زمن خيار البايع رغم انه في زمن خيار البايع بعد المشتري هو لخسر و... الم... المعنى... المعنى الرواية معلوم يعني ما يتكلم عن الغل ان الغل هو الكلام هنا ان الغل لمن اصلا البحث هنا ان الغل لمن بعدين يقول اذا احترقت من مال المشتري يعني الغل للمشتري او هذا كلام اصلا السؤال هذا ان الغل لمن فلا معنى بان يقول الا ترى انها احترقت من مال المشتري انما الشيء المعقول هذا ان الدار لو احترقت من مال لمن كان رغم انه في زمن خيار البائع من مال من كان من مال المشتري اذا الغله هام هذه هي معنى المنسف كما ان الدار من مال المشتري لو احترقت فهي للمال المشتري فالغله للمشتري او ان يقول الغله اذا احترقت من المشتري فالغله للمشتري هذا معنى السؤال هنا ان الغله له فالمعنى واضح انه يقول الا ترى انها لو احترقت يعني أن الدار لبِحترقت، فمن مال المشتري؟ فضمان إذن ضمان الضمان على عاتق المشتري، يعني يقول تقول الخراج بالضمان، كما أن الضمان على عاتق المشتري كذلك الغلة للمشتري. هذه رواية إذا ما بيدق دقة الإرسال ما سماري dagdagen de Deze is niet goede. Deze is een goede. Deze is een goede. is een Deze is is de Deze is de is Deze is De is Deze is هاي السنة أنا ما صار لي فرصة كان بنائي أراجع السند ما صار لي فرصة أقركم السنة بعدين راجع ببيت أنا مر أجا راجع إن شاء الله في بيتي بإسناده عن الحسن بن محمد بن السماع عن أحمد بن أبي بش مثلا السهارى أحمد بن أبي بش منهم أنا ما راجعت عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبل الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ما دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصرون فشرطا خاص كلمت خاصهم بالضبط الان ما ادري شنو معناه يعني يعني كلاهما في زغاغ واحد مثلاً هيتشي لا لا مكان مو في سقاط يظهر كل الناس سقاط رخصور بين البيتين فقط او مكان خاص هون يعني كلاهما في زغاغ واحد زغاغ ليس فيه الا هما هيتشي ايه او مكان يزرع فيه خاصر بس على كل حل موعدي هذا هم نقدر ندقق بيه بعدين نشوف معنى خاصل شنو يبقى على غد ان شاء الله وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار خاصرون فشرط انك ان اتيكني بمالي ما بين ثلاث سنين تصدار داروك هذه الدور بل أهم يقول أنه سنين الى سنين البايع إلى حق لخ سنين في الرواية الأولى سنة واحدة في الرواية لخ سنين البايع إلى حق إذا أتيت أتى له بالمال يقدر يتسرع الدار إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فقدره دارك فأته بماله قبل انتاثر ثلاث سنين أته بماله قال له شرطه خذ أتى المال يأخذ داره قال له أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين إش أصاب يعني عند غلة مثل ديش الرواية أخذ الغلة أو لا نفس الشخنة الشخنة اصابته ثلاث سنين خذ قعد في هذا فبعد ثلاث سنين حينما يرجع المال عليه ويستجع الدار يأخذ منه إجار إجارها ثلاث سنين فإن الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله ثلاث سنين مال الا حق الاصاب يعني الخراج له قال أبو عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن الدار افترقت السؤال ليك رواية كنت تناقشوها أن الضمير راجع إلى الغلا أو إلى الدار طبعا واضح كان هناك واضح كان أن الضمير راجع إلى الدار هذه إهانة بعد الإمام علي الصادق والسلام لخاطر بعض بعض صرح قال أرأيت لو أن الدار افترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري فكذلك كما أن أن الدار لا يحترق أضمان عليه كذلك الخراج به هاي الرواية الثانية بالضبط ما أريد سندكم اراجع وانتم راجعوا في بيوتكم حتى تساعدوني على البحث الرواية الثالثة في الرهن نفس المجلد عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر إلى هلا السند إعلاء و تام عن حمد بن عثمان إلى هنا إلى حمد بن عثمان السنة ما بيشي عن اسحاق بن عمار لأجل اسحاق بن عمار نسمي موثقه ام اسحاق بن عمار موثوق على كل حال فالرواية ها رواية الثالثة ثامن سنة قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام والدار يعطي الغلام رهينه او يعطي الدار رهينه الغلام على العبد يقسم يعطي العبد رهينه او يعطي الدار رهينه فتصيبه الافه على من يكون قال على مولاه يعني يقول على مولاه او, ما أو على مالك الدار اشكلا ويقول غلام والدار الامام يقول على مولاه طبعا معنى يقصد إذا الدار هم على مالك الدار إذا أصابته العافلة هذا الرهن طبعا هناك شراء كان كان يقول على المشتري إهنان الله رهن يقول على مولاه ثم قال أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون هذا العابد هذا بعد راجع إلى العبد خمو إلى الدار لا الخمو يقتل ما تقصر قتلا أرأيت لو قتل قتيلا يعني هذا العبد قتل قتيلا على من يكون قلت في عنق العبد يعني يشتسع في عنق العبد معناته هذا يشتسعى حتى يدفع قال الا ترى فلما يذهب مال هذا يعني هذا كأنما يقول هذا المولى هذا لما يذهب مال ما هذا رهن كان عند زيد عند فلان الرهن شنو دم به يذهب ماله ألا ترى فلما يذهب ماله هذا؟ ثم قال أرأيت أو ألا ترى فلما أو أنه لعل هذا كلام الإمام يقول هذا المرثين شنو ب حتى يروح من من عنده هذا هذا العبد أصابته آفة هذا مور تلك لماذا يخسر هذا طبعا على المول ثم قال الشاهدنا لو كان ثمنه مئة ثمنه دينار فزاد وبلغ مئتي دينار هذا هذا هم نوع الخراج فرضه كأنما يعني الخراج في الرواية الأولى بصد بي الغلة وفي الرواية الثانية ظاهر قصد نفس سكن الدار اهنان لا يقول اه لو ان الدار زادت قيمتها كانت قيمته مئة دينار صار مئتي دينار فهذا لو لو كأنما نوع خراجه انتفاع بزيادة سكنة فزاد وبلغ مئتي دينار او العبد كان معي الدينار صار معي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه ها هنا بعكس ذاك هناك الخراج للمشتري لانه هو الضامن في البيت هنا لا المولى هو الضامن للعبد فالخراج هم اله لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له يعني الخراج بالضمان كما أن الضمان عالية كما أن المال لا الضمان عالية يعني بعكس ده صار الضمان بالخراج نفس الشيء نفس المعنى هناك كان ص buscando الخراج بالضمان هنا صارت النتيجه الضمان بالخراج كذلك يكون يكونوا ما يكون له نفس المعنى يعني الضمان والخراج متقابلان هذا معنى هذه الرواية الثالثة وغيرهم انا ما حصلت تم افحصوا في بيوتكم شوفوا انو تحصلون على مثالهم لكلمة وغيره او لا ما تحصلون على كل دققوا في الروايات وفي معانيها وفي اسانيدها وفي غيرها إذا حصلتم حتى تساعدون غدا على البحث